ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد سبوتها وتزوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 بشرى للمسلمين